أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاقيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلم بشيرا ونذيرا فنعرض أكثرهم فهم لا يردون يت... لَهُ وَقَالُوا بُهُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيهِ آذَانٌ وَقُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنكُم حِجَابٌ أَعْمَلُ إِنَّنِي عاملٌ قُلْ إِنَّمَا أَلَمْ شأْنُكَ كُلُّ رَاحِلٍ إِلَيَّ أنما إليه واستغفروا إليه واستغفرواه وويل للمشركين الذين لا ينبعون الزكاة ومن آخرة هم إن الذين آمنوا وعظموا الصالحات لهم أول بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وقضى هم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرا وزيّلنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أع... و داركم ذلوا واشروا بالجنة ولاشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم والذين فيها ما تدعون لا تستوي الحسنة ولا السيئة إذ فعب التي هي أحسن فإلى الذي ما ابتزت وردت إن الذي أحياه لم يكن إنه بما تعملون مصير إن الذين كفروا بالذكر لهم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وإن ربك لذو مغفرة وذو حفاظ أليم ولو جعلنا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا سبقت بينهم في شحم من مريض، من عمل صالح فلنفسه، ومن أساء عليها وما ربك بضل.